بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى من عين ام نَامَ فِيهَا لَاغِيَا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا صُورٌ مَرْصُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ نَصُوفَةٌ وَزَرَابِيٌ مَبْسُوطَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ سطحت تذكر